كَفَ بِهِ شَهيد بَ وَبنَكُم وَهُوَ الْ الغَفُور الرَّحيِيم قُلْم كُ تُ بِدَعَم مِنَ الرّسُلِ وَمَا أَدَرِمَا يُففعلُ ب وَل بِكُم إنِْ اتَّبععُ إِلَّا ماَا يُح إليّ وَمَا أَن إِلَّا نَذير مُبين قُلْ الأرَأيتُم إن كانَان مِن إادِ اللهَّهِ وَكَفرَْتُم بِهِ وَشاَهِدَ شاهِد وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن دِينِهِ أَن الله لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذ لَّمْ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 حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي أوزعني أن اشكر نعمتك قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان أعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي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 والذ قالَا لِوَالِ لدييْهِ أُفِي الَّك ماَا أَتَعدانني أَنْ أُخْرَرجَ وَقدَدَ خلَِقُرون مِنْه قبلل وَهُماَا يستَّغثَان اللَّهَا وَلَكَ آمٍ إ وَعدْدَ اللهَّ حََّّ فََقولُ ماَا هذا إلَّا أَسَطير الْ الأوَّلين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 وَالْكُرْ أَخعَادٍ إذْ أَنْ ذَرَ قَوْمَهُ بالِالْأَحقافِ وَقددَ خَلَة نُذُرُ مِنْ بينْنِي يَدييْهِ وَمنِن خَْفِهِ أَلا تَعبُدُ إ اللهَّ إِي أَخَافُوا عَلَْيكُمْ عَذابَ يَوْمِن عظم قالوا أَجْتَنا للتَأفِكَنَ عَنْ آالهَتِناَا فَأتِناَا بماَا تَعيدناَا إِ كُ تَمِنَ الصَّادقين.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 اذْكَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كانوا يَفْتَرُونَ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 هل ي هناكك إ الق